yâlâmıma yeljü fi lâzıl ve ma yaxrûj مِنْهَا ve ma yazil min al-şemâi ve ma yârûj fihi ve huwa ma'kum aynama kûntum wa allahu bima ta'âmelun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 دخل في نفيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير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 بَيِّنَاتٍ لّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ, الذين أنفقوا من بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتمتموا انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغر Fal Yüma, la yuqaz min Kum fideyet, ve la min al-lladin kafarou mewakumun nahr,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 اعلموا أن الله يحيل أرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 Valladîn kafâr ve kâzibû bî ayetîna, ulaik açhabul jehib. İglemû anma, وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما Vefila, hıreta, âdab şiddo, ve mafîre الله Allah ve rızvan. Ve mal hayatı dünya,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 والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها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 ناس بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص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 ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم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 وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ, ويجعل لكم نُورًا